الحمد لله بالعالمين أشهد أن لا إله إلا الله وليه الصالحين وأشهد أن محمد العبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وانتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فإنما نقصد بهذه الفصول التي في هذا الكتاب المبارك أن تنزلها على نفسك وأن تنظر في شأنك وأن تراجع أدبك وهل أنت على الجادة على طريقة السلف علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا أم أن هناك خللا ربما ترأى بسبب بعض رعونات النفوس أو بعض مسالك التربية الخاطئة أو بعض التلوث الذي في المجتمع الذي تعيش فيه والذي نتج عنه التأسي بما لا ينبغي أو بمن لا ينبغي التأسي به ممن خالف هذه الاداب ورحمه الله واسعة والأمر يسير إن شاء الله تعالى بإمكانك أن تراجع وأن تضبط أخلاقك وسلوكك وأدبك وأن ترجع إلى الجادة إذا وجدت من نفسك بعض الخلل في هذه القضايا وإلا فمن المعلوم أنه ليس المقصود مجرد القراءة والاستماع وإنما مدار الأمر على الانتفاع وإلا لكان العلم حجة على صاحب فأنت مع كل أثر من هذه الآثار وأدب من هذه الآداب وفصل أو باب من هذه الفصول والأبواب فأنت تسقطه على نفسك. وتقول أين أنا من هذا الكلام وتستجر من تاريخك وذاكرتك ومواقفك السابقة بعض المسالك والأفعال والأخبار والأحوال فتقول كنت مخطئا في كذا والواجب التوبة منه أولا والرجوع وتصحيح المسار أو هذا كان هو الصواب يوم كذا والواجب تعزيز هذا المسلك والحرص عليه فلا تزال تراجع نفسك على هذا النمط حتى يعني ينفعك الله سبحانه وتعالى وتتأصل هذه الآداب في نفسك حينئذ تكون قد انتفعت وأعيذك ونفسي من مسالك البطالين الذين ليس إشكالهم في العلم وإنما إشكالهم في العمل فمهما وجهته بأثر أو علم قال لك أعرفه لكنه يعرفه نظريا ولا يقوم به فماذا؟ ما فعل الشيء لكن الموفق الذي يأخذ الأمر أخذ الجد والتطبيق والانتفاع والاستفادة ونرجو أن نكون من أجل هذا جلسنا إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثاني أو الفصل الثاني خطر الطعن على العلماء وشؤم الحط من أقدارهم الجناية على العلماء خرق في الدين فمن ثم قال الطحوي رحمه الله في عقيدته وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل هذا شأنه السلف مع السابقين من أهل العلم وانظر كيف دونت هذه الأمور في كتب العقائد وما علاقة هذا بالعقائد هذا له مغزى مغزى هذا أن هذا مسلك يدين به أهل السنة في تعاملهم مع ورثة النبي صلى الله عليه وسلم ومبلغ شريعته وحامليها والذين يسيئون الأدب يخرجون من هذا الكلام بمخرج المعروف. يقولون نعم هذا صحيح مع العلماء لكن فلان ليس من العلماء ومن ثم يتيحون أنفسهم أن يقعوا في عرض. كل من لا يحبون يقول من قال إن هذا من العلماء هذا جاهد هذا جهمي هذا الشعري هذا لا يحسن باب كذا وكذا ومعلوم أننا لو فتحنا هذا الباب لم يسلم لنا أحد هل غير فيه؟ المقصود بالعلماء المشتغلون بالعلم رجل صنف تفسيرا كيف نسميه علما هو عالم وعنده ما عنده من الأخطاء ومن الأمور التي يراجع فيها لكن هو عالم ولا بد بما هو عالم فيه ولا شك أنه قد جهل أشياء وخلط في أشياء أيا كان لكن لا يقال فلان هذا يعني ليس من أهل العلم كفتح للباب للواقعة فيه وإنما يقال فلان يعني كان عندها قصور في باب كذا أو كذا إن كان لابد ويقول هذا من هو أهل لهذا وليس في أي ظرف ولا في أي مناسبة فلابد أن تنضبط هذه الأمور وإن لا فتح باب فلان ليس بعالم طيب وهل أنت عالم حتى تتكلم في فلان أو فلان هب أن فلان ليس عالما من أنت هل بلغك أن من ليس بعالم يتكلم حتى في من ليس بعالم الجواب لا فأنت من باب أولى لا تتكلم في شيء يعني لست له بأه وإذا عذرت نفسك لأجل المصلحة فلما لم تعذره أنه أيضا صنف لأجل المصلحة وهل اطلعت على نيته فالقضية تحتاج إلى ضبط قال ابن المبارك من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مرؤته هذا والله من جميل الكلم من استخف بالعلماء ذهبت آخرته وهذا هو الشاهد وهذا أشد شيء فيما ذكر كيف تذهب آخرته لأنه يكون خصما لله سبحانه وتعالى أولا لأن العلماء أولياء الله سبحانه وتعالى فالذي يستخف بهم ولا يحترم قدرهم ولا يعرف قيمتهم هذا خصم لله عز وجل من عاد لي وليا فقد أزنته بالحرب. وأنت لا تدري إن كان وليا أو لا لكن غالب الحال أن أهل العلم هم أهل ولاية الله عز وجل ومن ثم فالمستخف بالعلماء متعرض لسخط الله ومتعرض لكثير من صور العقاب التي تلزمه لو استخف بعوام الناس، فكيف لو فعل بالعلماء ومن استخف بالأمراء ذهب الدنيا لأن الأمراء يعني يتصرفون بأنفسه يعرف كيف يؤدبه وكيف يعزله وكيف يعني يضره فيما أعطاه الله عز وجل من ملك وسلطة ومن استخف بالإخوان ذهبت مرؤته لأن المرء الذي عنده مرؤة وهي اكتمال خصال الخير في الإنسان لا بد أن يعرف كيف يتأدب مع صاحبه ومع أخيه ومع قرينه. وقال أبو السنان الأسدى: إذا كان طالب علم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ أعرض هذا على نفسك. وقل لنفسك إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس في الناس وليس في أهل العلم متى يفلح يعني بالغه عن بعض الناس أن فلانا في كتابه كذا أخطأ في كذا وبعض الناس يشتهي هذه البحوث إذا قلت له خذ تفسير ابن كثير أو خذ كتاب منار السبيل أو خذ كتاب شرح لكتاب من كتب السنة يكاد يعني يختنق لو قرأ صفحتين أو ثلاث صفحات اعرض هذا على نفسك وإذا قرأ خمسين صفحة فإنه يحتاج إلى العناية المركزة فإذا قيل له خذ كتاب ثلاث مئة صفحة في نقد فلان يمسك الكتاب في سهرة ينتهي منه وهو لا ينتبه ما الذي حدث الذي حدث أن عندك عيبا قضايا النقد والتجريح والتخطيء والتبديع والانتقاد تجد نفسك فيها وأنا قرأت كل كتب الشيخ فلان الذي رد فيها على فلان وفلان وفلان طيب يا أخي ختمت القرآن يقول لا والله بس إن شاء الله سنختم كل شيء إن شاء الله سنفعل أكلم نفعل طيب قرأت الانتقادات وإن شاء الله الحمد لله قرأتها مش إن شاء الله سنقرأها خلاص لو عندك مزيد هذا خلل في النفس وإشكال ينبغي أن يعالج. ومن قال أن, إن المبتدئ يبدأ بقراءة النقد والتجريح وحتى لو كان بزعم نصرة السنة وتمييز البدعة هذه المزاعم كلها الكل يقولها لكن هذا ليس بالصحيح كيف تميز هب أن الذي كتب هذا مخطئ كيف تعرف إن كان مصيباً أم مخطئاً وأنت ليس عندك الأدوات؟ يسعك أن تؤجل هذا تؤجل كتب النقد في جماعة كذا وفي جماعة كذا وفي جماعة كذا وفي شخص كذا وكذا وكذا وفي مؤلف كذا وكذا وكذا حتى تحصل الآلة التي بها يمكنك أن تضبط ما تقول وتقول نعم هذا كلام صحيح وهذا كلام غير صحيح أما تقرأ في نقد كتب أنت لم تقرأها ما الذي يضلك على أن هذا الكلام أنت ما قرأت الكتاب إذن يسعد أن تؤجل هذا إلى أن تصير طالب علم جيدا وحينئذ تقول هات هات الردود وهات النقد وأنا أقرأه وعندي والحمد لله خلفية طيبة وعندي من الانصاف والديانة والأدب ما يجعلني أقبل ما ينفعني قبوله وأرد ما يلزمني رده وهذا السر الذي لأجله ترى العلماء الذين هم علماء قد اطلعوا من هؤلاء المصنفين وقد اطلعوا على هذه المصنفات ولا شك أنهم عرفوا وجوه النقد فيها ومع هذا لم يبالغوا في يعني الانكار وتوسيع مساحة النقد مثل هؤلاء الذين يعني يبالغون فيها وهذا أيضا السر الذي لأجله كان عامة أهل العلم الكبار من أهل الديانة والفضل يكرهون الردود وما كانوا يردون بل يكرهون المناظرة وما كانوا يناظرون إلا اضطرارا إذا اضطر اضطرارا إلى المناظرة وإلا فهو يكرهها وإذا اضطر اضطرارا إلى أن يرد على أحد وبألطف ما يكون دون تشنيع فعلا وإلا فهل تعرف عن أحد من الأئمة المشاهير أنه كان مجتهرا بالرد على الناس يرد على هذا وعلى هذا وعلى هذا وهذا يرد عليه ثم يجرد همته لرد الرد فيأتيه رد رد الرد فيرجع يقول رد رد رد رد الرد ليس هذا مثلك الأئمة أبدا وإنما الأمر يعني العمر أجل عندهم من هذا والواجبات أكثر من هذه الأوقات وقد يقال إن بيان البدع واجب وهذا صحيح وقد فعلوا أهل العلم لكن ليس بهذه الطريقة وليس يعرض على الصغار والمبتدئين حتى أنك ترى كل مبتدئ أول ما قرأ قرأ الرد والتشنيع والتجريح لأن هذا يكسبه هذه الملكة الخبيثة ملكة الإنكار على الناس والرد وتصيد أخطاء القوم ولعل قوما أخطأوا وقد حطوا رحالهم في الجنة والله تعالى عذرهم لا تنظر في حالك أنت. وقال الإمام إذا راجع هذه الكلمة مرة أخرى إذا كان طالب, طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح لا والله لا يفلح. وقال الإمام أحمد بن الأزري الوقيعة في أهل العلم ولا سيما أكبرهم من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب. يعني اضبط لسانك وعن جعفر بن سليمان قال سمعت مالك بن دينار يقول كفى بالمرء, بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين يعني لست بصالح وتقع في الصالحين يا أخي أسكت والطاعنون في العلماء لا يضرون إلا أنفسهم وهم يستجلبون لها بفعلتهم الشنيعة أخبس الأوصاف بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان بئس الاسم يعني أن تسمى فاسقا هذا اسم قبيح بعد الإيمان يعني بعد أن كنت مؤمنا أو كنت على الطريق أن تسمى مؤمنا فاستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير ومن لم يتم فأولئك هم الظالمون وهم من شرار عباد الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن غن يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الاحبه الباغون للبراء العنت والحديث أن كان فيه ضعف فمعناه صحيح شرار عباد الله المشأون بالنميمة الوقيع بين الناس يأتي إلى الرجل ويقول فلان يقول كذا في مسألة كذا ويقول عنك كذا وسألته في كذا فقال كذا وينقل له الجواب وهو يعلم أنه يغيظ وأنه إذا سمع هذا الجواب وقع فيه ثم يروح إلى الآخر ويفعل مثل ما فعل نمام لا يدخل جنة نمام كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المفرقون بين الأحبة وهذا أيضا أفعال النمين الباغون للبراء العنة والعنة المشقة لا ينصحون للمسلمين وهم مفسدون في الأرض وقد قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين خصوصا إذا كان ظاهر الكلام النصح للدين وباطنه ليس كذلك بعض الناس لا يحركه النصح للدين من قدر ما تحركه حزازات النفوس و بعض المسالك الشخصية فتراه يحب أن يرى فلانا من أهل العلم غضبان فيذهب يسأله سؤالا يعرف أنه يغضبه أو يغيره وهو في سورة السائل ويتلطف في الظاهر لكن في قلبه أسد هصور يريد أن يوقع يريد أن يشوش ويريد أن يؤذي وهذا مفسد والله لا يحب المفسدين ولهذا تراه يأخذ المسألة يساره غيره يذهب الى فلان وفلان ويسالهم نفس المثل ويضرب كلام بعضهم ببعض وهم متصورون علم هو لا يفعل شيئا وهم عرضه لحرب الله تعالى القائل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنت بالحرب وهم متعرضون دعوة العالم المظلوم عليهم فدعوة المظلوم ولو كان فاسقا ليس بينه وبين الله حجاب فكيف بدعوة ولي الله الذي قال فيه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعازني لأعيذنه فلو برز رجل من أهل العلم ممن تكلم فيه واوزي وشنع عليه حتى في خطأ لم يكن يقصده أو رجع منه وما زال الناس يعني يسيئون إليه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر اترى أن الله سبحانه وتعالى يضيع هذه الدعوة أو يتركها وإذا أجابه الله عز وجل فمن المتضرر إذن إلا هؤلاء الذين يقعون في أهل العلم قال الإمام الحافظ أبو العباس الحسن ابن سفيان بمن اثقل عليه ما هذا قد احتملتك وأنا ابن تسعين سنة فاتقل لها في المشايخ فربما استجيبت فيك دعوة يعني يحذره يقول أنا رجل كبير قد احتملتك وأنت ما زلت تلح وتراجع وتتعب وتجادل فأراد أن يستعمل معه مسلك الترهيب لكن في أدب أيضا كما ترى ولما أنكر السلطان على الوزير نظام الملك صرف الأموال الكثيرة في جهة طلبة العلم وكان هذا الوزير معروفا وأقام المدارس التي بقيت قرونا أجابه أي هذا الوزير المحب للعلم أقمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار أقمت لك بها جندا يعني من طلاب العلم لا ترد سهامهم بالأسحار وهذا ذلك على أن السابقين كانوا يربطون بين الطلب العلم والعبادة هو لم يقم تكايا للعباد وإنما أقام مدارس لطلبة العلم ومع هذا احتج على الخليفة بأنه أقام له بها جندا لا ترد سهام بالأسعار إذا طالب علم لابد أن يكون صاحب صلاة صاحب ليل وصاحب دعاء ولهذا استصوى الخليفة فعله ومن ثم أباحه أن ينفق النفقات الواسعة في مدارس العلوم والوقف على طلابها فاستصب فعله وساعده عليه وقيل إن أولاد يحيى أي ابن خالد البرمكي أسرة معروفة بالوزارة وعمتها وزراء مشهورون ولهم قصص معروف قالوا له وهم في القيود مسجونين وفي بعض يعني أيامهم كانت لهم محنة وسجنوا أوزوا ورجعوا إلى نهاية الفقر والزل بعد كثير من الغنى والعز قالوا له هم في القيود مسجونين يا أبتي صرنا بعد العز إلى هذا قال يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها دعوة مظلوم رجل أنت اشتريت بعض النسخ ونشرتها في الناس واجعلت تقول هذا يحذرون منه وهذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وقام ضجة والأمر كان أيصر من هذا وكان يمكن أن يستر وأن يرد بأدب وتلطف وأن لا تسار حتى لا تنتشر على الأقل هذه المخالفات فعطلت يعني علومه ولم ينتفع بها أتراه يسكت عنك لو كان حيا أو كان ميتا دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من زنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم وهذا من البغي التطاول على أهل العلم والمبالغة في زمهم وتحذير الناس منهم هذا من البغض وبعض هذا يجوز وهو التنبيه والنصيحة هذا يجوز والاستدلال على رد هذا الكلام لكن جزء البغي الذي فيه حتى في هذا الجائز التوسيع في المسألة وعرضها على كل أحد هذا من البغي يعني لو أن عالما أخطأ وجب التنبيه إلى خطأه ووجب حتى لا يغتر به لكن التنبيه لمن؟ لأهل العلم أما أن تطبع الكتب وتوزع على الأغمار والمبتدئين والذين لا يحسنون ولا يفهمون ولا يعرفون كيف يتأدبون فإن هذا فتنة ووقيعا وتشويش وما للصغير الذي لا يحسن يقرأ الفاتحة وزم أفحب التفانيف والعلم ونحو ذلك لو قال لك رجل فلان هذا جهمي قلت له بارك الله فيك هل تعرف ما معنى جهمي والله أكثر من 90% يقول لك والله ما أدري طيب كيف تتكلم شيء لا تدري ما يدري ما معنى جهمي ولو درى يعني كلمتان فقط يعرفهما ولا يعرف تفاصيل هذه ولماذا كان جهميا وما هو وقف أهل السنة من هذه المسألة وكيف تنضبط لا يدري لأنه ما قرأ شيئا لكن سهل عليه واشتهى أن يقرأ السب واللعب هو على هذا إذن طالب العلم الذي يضبط المسائل ويعرف تحقيق هذه القضايا وقد تضلع من القراءة في الفرق وعرف كيف يصير من أهل السنة وكيف يعرف استدلالاتهم وأدلتهم وأدابهم مثل هذا لو اطلع على بعض هذه الأشياء ما بالنصيحة مع التزام الأدب يجوز أما أن يوزع هذا على الأغمار فهذا يفسد والواقع يشهد بذلك يا صاحب البغي إن البغي مسرعة فعدل فخير فعل المرء أعدله فلو بغى جبل يوما على جبل لن دك منه أعاليه وأسفله لن دك من الجمل الباغي وبما أن الجزاء من جنس العمل فليبشر الطاعن في العلماء المستهزئ بهم بعاقبة من جنس فعله فليبشر بعاقبة من جنس فعله الجزاء من جنس العمر سوف ترى إذن جل الغبار أصرص تحتك أم حمار فعن إبراهيم رحمه الله قال إني أجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به هذا مثلك عظيم عند عند السلام ألا تخشى أن تبتلى بمثل هذا أسكت وقل عافانا الله وإياكم أسأل الله أن يستر علينا وعليكم أما أن يعلم الله من قلبك أنك فرحان بخطيئة أخيك وأنك تروج لها يعني لو كنت ناصحا حقا لكنت تتعرض لبيان هذا الخطأ وأنت متألم وأنت خائف وأنت مشفق على أخيك الذي أخطأ لانه من المسلمين أما أنك كفرته مشفق عليه ومشفق على نفسك أن تكون مخلصا في نصيحتك فتبتلى بمثلها ولهذا عامة من رأينا من هؤلاء يقع إن لم يكن في نفس البدعة ففي بدعة أشد منها فيكون الذي يرد عليه مع خطئه أفضل منه لأن هذا عنده طمات أوسع من هذا وأكبر وقال عمر بن شرحبي لو رأيت رجلا يرضع عن ذن فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع هذا يعني لو أنك تأملت لوجدته في نفسك كلنا يرى هذا في نفسك قد تبتلى بأشياء كنت معافى منها وإذا سألت من أين جاء البلاء لو أنك تأملت لعرفت أن هذا ربما بسبب أنك كنت تضحك ممن يفعل هذا و قد وقع لنا جميعا هذا كثيرا لو أنك فتشت وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب فخشيت أن أحول كلبا انظروا حساسية أهل العلم هذا يقول ابن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد والذي ضحك الصحابة من دقة ساقه أو عجبه فقال إنها أسقل من أحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ساق ابن مسعود أسقل من أحد طيب وساقه الأخرى وزراعاه وصدره وبطنه ورأسه وجسمه هو عند الله عظيم ومع هذا يقول لو استخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا وهل تضمن نفسك وأنت ترد على الناس ألا تقع في سخرية تضمن أنك تقول الكلام في منتهى الانضباط وبقصد النصح لله عز وجل لا يضمن هذا المكسرون من هذه الأفعال ولهذا تراهم يسخرون كثيرا وقد حكي أن رجلا كان يجرئ تلامزته على الطعن في العلماء وإهانتهم وذات يوم تكلم بكلام لم يرق أحد تلامزته فقام إليه فصفعه. الله أكبر أنت ربيتنا على هذا صفعه على وجه على رؤوس الأشهاد لقيته صفعه بينه وبين ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد نعم ولا يظلم ربك أحد ما الذي سلط هذا يعني الطالب السافل على هذا الشيخ فصفعه الذي سلطه عليه سوء صنيع هذا الشيخ جعل يجرؤ يجرؤ يجرؤ فأول ما تجرأ عليه ذلك بما قدمت يداك والعرب تقول يداك أو كتا وفوك نفخ يداك أو كتا وفوك نفخ يعني مثال لمثل هذا فاحذر فإن أول من يصلي بناري هؤلاء من يعني صنعهم وأرشدهم إلى هذا الخطأ قال خالد بن زهير الهزلي فلا تجزع من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيره. يعني كأنه يقول أو كأنه يقال مثل هذا المضروب المصفوع ولماذا يعني تغضب وأنت تدعو الناس إلى هذا فلا تجزع من سنة أنت سرتها يعني أنت ربيتنا على هذا على الوقيع في أهل العلم والطعن وإساءة الأدب ونحو ذلك فأول راض سنة من يسيره ينبغي أن ترضى بهذا وأن تقول الله هذا يعني قلم حبر نعم، هذه الصفعة التي أخذها على على وجهه وليعلم أنه يخشى على من تلزز بغيبة العلماء والقدح فيهم أن يبتلى بسوء الخاتمة أيازا بالله منه منظر من تلزز وكثير من هؤلاء يتلززون حتى تراهم يبذلون الجهود ويتعاونون وأن كانوا في أقطار مختلفة ويرسل بعضهم إلى بعض أبشر وجدت سقطة لفلان خذ دون هذا عندك ولا ترقت نصيحة تفرح بسقطاته وأخطائه الصادق إذا بلغه سقطة عن أحد غضب وحزم وأشق عليه وكره هذا واستعاذ بالله وعامة هؤلاء فيما رأينا منهم يفرحون بالسقطات أهل العلم لماذا؟ لأنها تعطيل مادة مادة جديدة حتى يدونها وقد رأيت من هؤلاء من أخبرني عن نفس هو يفخر بهذا وليس هذا موت الصخر قال فلان عندي ملفه كل ما كان ذهب إليه وكلمة تكلمة قد سجلتها والكلام طبعا مبالغ فيه لا يصدق ثم إذا به أخرج لي من يعني حقيبة كانت معه ملفا حقيقيا رأيته بعد وفتحه قال أمير وجعل يتصفح ذيك كال يعني كال كالذي يظهر بطولته وما درى أنه يعني يزيد في فضيحة نفسه صفحات مكتوب فيها ذهب إلى مركز كذا يوم كذا ويوم كذا قبلوا فلان في السوق وراء منه كذا حتى أمور الإذن هو يعني يضبط كحساب الملكين فيما يتصور فكيف يفعل به ملكاه اللذان يسجلان عنه هذا كله هو يرى أن هذا من الإحسان والإبداع ويتقرب بهذا ويفخر به وهذا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع نعوذ بالله من الخزلان من تلزز بغيبة العلماء والقدح فيهم يخشى عليه أن يبتلى بسوء الخاتمة عياذا بالله منه فهذا القاضي الثقيه الشافعي محمد بن عبد الله الزبيدي ولد سنة 1700 شرح التنبيه في أربعة وعشرين مجلدا يعني عزم أهل العلم درس وأفتى وكسرت طلابه ببلاد اليمن واشتهر ذكره وبعد صيته قال الجمال المصري إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه وسود لسانه خارج من فمه يعني على أقبح صورة فكانوا يرون أن ذلك بسبب كسرة وقيعته في الشيخ محي الدين النووي رحمه الله جميعا يعني كان يكثر الوقيع في رجل واحد من أهل العلم طيب ومن النووي عنده يعني هذا نقطة على شمال سطر من سطور ال. المجلد وليس الصفحة. ترى كيف يعني تكون خاتمته الذي يعني النوى من جملة من قدح فيهم يعني من أي سر فكيف يفعل بعامة هؤلاء الذين يعني قدح فيهم وحذر منهم من أهل العلم الكبار المعاصرين والسابقين وغيرهم ومن سئتون أيضا إذا أدركهم سوف ينالهم حظ ونصيب من القذح. إن السعيدة لمن له من غيره عزة وفي التجارب تحكيم ومعتبر البيت مكسور إن السعيدة له من غيره عزة لمن؟ هذه زائدة وصواب البيت أن يقال إن السعيدة له من غيره عزة وفي التجارب تحكيم ومعتبر نعم، إن السعيد له من غيره عزة وفي التجارب تحكيم ومعتبر وهذه حكمة قديمة يقول السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه يعني إذا تعظت من غيرك انت فعت لماذا؟ لأنه غيرك وأنت ما زلت حيا يمكنك أن تراجع وتتوب وتسدد وتقارب وتسعد لكن الذي أخذ معظة من نفسه من انتفع حتى إذا أدركه الغرق ماذا فعل فرعون التعظ لكن بنفسه قال آمنت أرد أن ينتفع فهم ينتفع قيل له آه الآن نحن الآن وقد عصيت قابله ما ينفع الموعظة من النفس لكن الموعظة النافعة تأخذها من غيرك وأنت مازلت صحيحا معافا تملك أن تتوب وأن ترجع ثم الخائض في أعراض العلماء ظلما وعدوا إن حمل عنه ذلك واقتدي به فيه فقد فقد سنا ولا سنة فقد سنة, سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذه أشد مما فعله فإن الذي يفعله قد يقدر يعني جرمه لكن إذا تأثى به الناس وانتشر في سائر البلاد والأقطار وصار هو إماما في هذا فهذا شيء لا يقدر هذه السيئات يعني لولا أن الله تعالى يعين الملائكة المحصين للسيئات على عدها لما قدر الملائكة على عده لأن هذا يحتاج إلى جهد غير عادي انزل كتابا وكتاب طبع منه في مصر وفي السعودية وفي المغرب وطلع من المغرب على أوروبا وطلع من السعودية على آسيا ومن مصر على أفريقيا ومل أفريقيا وملأ الدنيا وصارت الدنيا كلها تتحدث ب يعني الوقيعة في فلان وفلان وفلان وصار الناس يعني يعطي بعضهم بعضا هذه الكلمات وكان هذا في الأصل باب غلط وعلى صاحبه سيئة طب سيئة صاحبه معروف طب وسيئات هؤلاء الناس أعان الله الملائكة على أمثال هؤلاء والدال على الشهر كفاعل والسعيد من اذا مات ماتت معه سيئاته لكن هذا الذي ينشر هذه المثل اذا مات سيئاته ما شاء الله يعني في, في نمو ما زالت الأجيال تتورثه قال تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم ونكتب ما قدموا وآثارهم يعني تركوه أيضا يكتب وما من كاتب إلا سيلقى غدات الحشر ما كتبت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. تأتي من القيامة بكتابك الذي كتبته في دول التصنيف، تصنيفك وأوراقك وصفحاتك التي سوتها، وسوف يكون لك يعني شأن آخر ما كان من خير وصدق وإخلاص، قلت هذا فعلته وكتبته. وما كان كله وقعة وإزاء ويعني رعونات للنفس ونحو ذلك تبرأت منه حين لا ينفع التبرؤ وروي عن الإمام أحمد أن قال لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات لحوم العلماء إشار إلى الواقعة في العلماء بغيبتهم و التنقص منهم وسوء الأدب معهم لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض لو شم تمرض والمقصود يمرض قلبك ومن أكلها مات كيف يأكلها أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخي يأكل لحم العلماء بالوقيعة فيهم والإساءة إليهم وكشف عوراتهم وعدم تقديم معذراتهم ونحو ذلك مما فعله أهل النقد والتجريح على غير المسلك الصحيح وإلا فإن النقد على المسلك الصحيح مقصود وهذا حفظ به الدين وعندنا علم الجرح والتعديل لكن له ضوابطه وكان السلف يتحرون بذلك النصيح ولا يتحرون به التجريح لمجرد التجريح هذا الفرق حتى لا يقول لك غمر جاهل هذا كلام كله غلط وإلا لما عرف الصحيح من الضعيف والعلماء كتبوا في الجرح والتعديل صحيح لكن كتبوا بغير هذا القصد وبغير هذه النية ولهذا لم تسمر كتاباتهم هذه الوقيعة وهذه الإشكالات المعاصرة التي نعيشها حتى صار الناس يصنفون بمجرد أن ترى حتى من قبل أن يتكلم فاتح الزراير ولا مش فاتح الزراير مش فاتح الزراير أعوذ بالله رجلت من عمل الشيطان فاجتنه وفاتح الزراير بالأحضار هل هذا يكفي للإيمان وال... وال... والفجور هل هذا يكفي عنوانا للسلامة لي... أبدا لا يكفي إذا كان الرجل يكون ملتحيا وفاسقا وأنت ترى هذا وهذه سنة واجبة أكان فتح الأذر سنة واجبة أب أنه سنة فهل هي واجبة فلماذا ترى ملتحيا ولا لا بمجرد اللحن، إذا ما تستفسر بمجرد شيء لا شك أنه أي صر وأخف على ما فيه من كلام، إذا هذا دلوك على أن النفوس غير غير مطوعة للسنة في الحقيقة، وإنه مطوعة للتحزب وحزازات النفوس ويعني طريقة الأهل والزمالك كما يقولون، إذا من شمها مرض. كيف يشمها أما يأكلها فنعم يقع طب والشم يسمع للوقيعه ويسكن إليها ويقول أنا ما دعوه أنا لا كتبت ولا اشتريت ولا نشرت ولا اهديت. لكن إذا سمع هذا وسكت وشعر بنوع من الرضا يعني الذي يشاهد المباراة في المصارعه وقلبه معفلا يقول اضرب, اضرب. هذا أخذ شمه يعني تمرض قلبه إذن ماذا يفعل؟ يتبرأ من هذا كما قال الله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين لازل يقول لك أبو حنيفة هذا كذا يقول أعوذ بالله والله هذا إفكم مبين ما نعرف إلا خيرا لكن لو سكت أبو حنيفة كذا فقد شممت يعني لحما مسموما توشكوا بعد أن مرضت ان تموت نعم وعن مخلد قال حدثنا بعض اصحابنا قال ذكرت يوما عند الحسن بن زكوان رجلا بشيء فقال مه مه كلمه زجر يعني اسكت اخرس نعم كما ينبغي ان يقال لبعض هؤلاء نعم فقال مه لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك لا العلماء بشيء فيميت الله قلبك أنت في يعني في سعة من لحم النووي ولحم ابن حجر ولحم ابن العربي ولحم ابن الجوزي ولحم كل هذه اللحوم ماذا تفعل به والله أعلم أين غدا يوم القيام إذا كان هؤلاء في الجنة والله تعالى رحيم غفور هؤلاء لا شك أنهم انتفع بعلومهم فإن تكون أنت وأنت خصم لهم لحوم اهل العلم مسمومه ومن يعاديهم سريع الهلاك فكل اهل العلم عونا وان عاديتهم يوما فخذ ما اتاك يعني انتظر ما يليق بك قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى واعلم يا اخي وفقنا الله واياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته ان لحوم العلماء رحمه الله عليهم مسمومه وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة لحوم العلماء مسموما احذر وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة يعني لله تعالى عادة معروفة مع أمثال هؤلاء أن يهتك أستارهم الذين ينتقصون العلماء والظريف الطريف أنك لا ترى هذا يخرج إلا من بينهم فترى يعني تلميذه ينشق عليه ويسبه ويصدره يسب تلميذه وتلميذ التلميذ ينشق على التلميذ الأول وعلى الأستاذ ونحن نتفرج عليه فقد كفونا أنفسهم هكذا عادت أهل البدع تجلس اليوم معه فيقول لك فلان هذا أعلم أهل الأرض فلان هذا ما شاء الله على الديانة وعلى وعلى وعلى طيب بعد أسبوعين اذهب إليه فلان هذا بعثي فلان هذا يعني أنا لا أخبط أنا أذكر كلام سمعته من بعضهم لبعض وإن كنت لا أذكر أسماء لا. يقول فلان هذا بعثي فلان هذا من جماعة التكفير فلان هذا كذا والمنصف من لا يرى هذا ولا هذا يقول لا والله فلان ما كان بعثي لا والله فلان ما كان تكفيريا أبدا صحيح أنه خالفه ولا أرى يعني أنه على الجادة لكن الانصاف ليس الرجل الخارجي وليس الرجل بعثي طيب وما هو السني لا يتكلم بالنصوص على أحسن ما أنت رأي لله أبوه في استحضار النصوص والمحبة النصوص فيما يظهر والتفاعل معها والتشدد في تقديم النصوص لكنه مبتدع كيف يكون مبتدعا غالي في فهم النصوص وهل كانت الخوارج إلا هكذا لا نقول خوارج لكن نقول هذا نفس خارجي صفة من صفات الخوارج كما ترى رجلا تقول أنت شكلك كده ياباني هو ليس يابانيا لكن سحنته أشبه بالياباني أو أشبه بالأفارقة رجل أسود لكن من بلدتنا تقول أنت أنت فريق سوداني ليس كذلك لكن فيه صفة منهم في لون أو في يعني طبع أو نحول هذا نفس خارجي وإلا فالخوارج كانوا من أشد الناس في الدين وكانوا من أعبد الناس وكانوا من أحرص الناس على التمسك بالنصوص وكانوا من أكثر الناس قياما بالليل وقراءة للقرآن فلو كانت العبرة بهذا لكان يلزم أهل السنة جميعا أن يتخرجوا في مدرسة الخوارس كيف هم كلاب وأهل النار كما في النصوص فالقضية لست قضية سمت السمت الذي يفتن لابد أن ينضبط بضابط الشريعة فلو كانت القضية قضية رجل يعجبك سمته وتشدده في النصوص ومدحه للسلف وزمه لأهل البدع وهذه كلها كمالات وأمور صحيحة لكن لا بد أن تتم بقية الكمالة وأهمها الانضباط بطريقة السلف وإلا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم خير الناس عن الخوارج قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى فيا وقراءته الى قراته يعني يقول للصحابه لو قسته صلاتك بصلاه الخوارج تحقر عملك الخوارج اكثر منكم صلاه يقول للصحابه ليس لنا الخوارج اكثر منكم ايها الصحابه قراءه للقران الخوارج اكثر منكم صياما ثم قال في الاخر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي يمرق من الدين وإذا خرج السهم من الرمية دون أن يتأثر فهذا يدل على الخروج الكامل يقول يمرقون من الدين في بعض الناس كلاب وأهل النار مع الصلاة والقراءة والتشدد في الدين والتباع النصوص لكن كان هناك إشكال ما هو الإشكال؟ الغلو ومخالفة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الرحمة بالأمة ويعني الغرام بنصوص الوعيد وإغفال نصوص الوعد وسوء الأدب والمسلك حتى مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أول من حارب الخوارج حارب من حاربوا الصحاب. أين القرآن الذي فيه محمد الرسول الله والذين معه صلى الله عليه وسلم؟ أين القرآن الذي فيه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ومرضوا عنه, عنه والخوارج يقاتلون السابقين الأولين بسيوفهم. وهم طوال الليل إذا حطوا على القتال رجع إلى القرآن أي قرآن وأي صلاة وأي صوم إذن احذر أن يعني يغرك سمت رجل أو حسن منطقه أو عنايته بالنصوص وطريقته ليست كطريقة صاحب النصوص الذي أتتنا النصوص من طريقه بأبه وأمه صلى الله عليه وسلم لهذا يقول ابن عساكت عادة الله في هدك أستان من معلوم اصبر على امثال هؤلاء وانظر كيف يفتضحون وهم يفضحون أنفسهم كما ذكرت قال ابن عساكر لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم هذا كذب وبهد إذا وقعت فيهم بما هو بريء منه هذا معروف والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاف على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق زمي يعني ألا يظن هؤلاء الطاعنون أو أيظن هؤلاء أن أمة محمد تجتمع على ضلالها كيف اجتمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم على إمامة أبي حنيفه منذ كان في زمانه إلى هذا القرن الذي نحن فيه حتى أتى هؤلاء الأغمار بما لم تستطعه الاوائل وقال يا جماعة كل الأمة كانت على ضلالة طيلة هذه القرون وأين الله سبحانه وتعالى الذي مكن لهذا الرجل في هذه القلوب ونشر علمه ما لم ينشر علم أحد إلى يومنا هذا أكثر من 80% من أهل الأرض من المسلمين أتبع لأبي حنيف والله تعالى يحفظ دينهم هذه طريقة حفظ الدين بين الله عز وجل لو كان أبو حنيفة كافرا وجهمية إشكال عزيز. أكثر المستوين في زماننا لا يعرفون إلا فقه أبي حنيفة العازم عامتهم لا يعرفون إلا إذا قلت له أبو حنيفة ابتسم وضحك هو لا يعرف كلمة واحدة من لغة العام لكن أبو حنيفة هذه الكلمة عنده يعني لو كان هذا الرجل كذلك كيف يمكن الله عز وجل ويختاره يعني حتى ينتشر علمه ما لم ينتشر علم الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة ولا الشافعي ولا مالك رحمه الله هذا يأتي من فراغ يعني بعيد أن يكون هذا من فراغ هذا ليس ديلا بذاته لكن هذا في جملة ما يقال أبدا وقال أيضا رحمه الله يعني الحافظ بن عساكر ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب السلب يعني التجريح والتنقف فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ومن مخاطر الطعن في العلماء التسبب إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم لأنك إذا جعلته غرضا وطعنت فيه فالناس جميعا يتركون علومه يخافون أن يكون كلامك صحيحا وضعت وموت شبهة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك لأنه يدعو للصلاة والديك حيوان والله أعلم ويقفل يدعو للصلاة ولا ما نعم وقد نهي عن سب لمجرد أنه تسبب في مصلحه وهو غير مكلف بها على كل حال لكن تسبب فيحفظ له هذا الأمر فينهى عن سب فكيف يستبيح قول إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الدعين إلى الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال أبو الدرداء رضي الله عنه ما نحن لولا كلمات الفقهاء من الذي يقول هذا صحابي من الفقهاء يقول ما نحن كأنه أخرج نفسه منهم لولا كلمات الفقهاء وكان الحسن البصري رحمه الله يقول الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء وقال الإمام السخاوي رحمه الله إنما الناس بشيوخهم فإذا ذهب الشيوخ فمع من العيس وطريقة الطعنين ذهب الشيوخ فإن يقول لك فلان احذر منه فلان لا تقرأ له وفلان هذا جهمي جلد، وفلان هذا خبيث غارق في البدعة وفلان وفلان ضيع عليه كل ال... وفي نفس الوقت اكسبك شيئا جديدا وهو قبح اللسان تروح انت البيت ما سمع سامع خبيث خبيث وجلد و... يا ولد يا خبيث والخبيث هذا لا يجوز انت ترى نفسك في حياتك تتعامل لانه القاموس كله شتم كل القاموس شتم وجرأة وشدة فتكتسب هذه الصفه وهذا الذي خرجت به من فحبة هؤلاء أعانك الله عليه ومن شؤم الطعن في العلماء أن القذح بالحامل يفضي إلى القذح بما يحمله هؤلاء أهل العلم والدين والسنة والنصوص القذح بالحامل يفضي إلى القذح بما يحمله من الشرع والدين ولهذا أطبق العلماء على أن من أسباب الإلحاد القدح في العلماء لما استهزأ رجل من المنافقين بالصحابة رضي الله عنهم قائلا ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء أنزل الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن نعف عن طائفة منكم ممن تبرأوا من هذا وقالوا ما سمعناه مش طائفة من اللي الفعله نعذب طائفة الذين وقعوا هذا والقضية كانت قضية يعني أمر يسير عنده كالذين يلمزون كالذي المؤمنين الآن وفي كل زمان ومكان الذين المزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون من دائما هذا الباب باب حظين ما رأينا مثل قرأنا أرغب بطونا الجماعة هؤلاء أصحاب الفتة يأكلون أكثر من أي أحد ولا أجزب أجزب السنين يجزبون ولا أجمل عند اللقاء ويفرون من الجهاد فرجعوا في هذا كيف تقولون هذا؟ قالوا ما قصرنا إنما كنا نخوض ونلعب نمزح فهل قبل الله تعالى منهم هذا لا تعتذون قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيت حفظه الله تعالى بادرة ملعونة وهي تكثير الأئمة النووي وابن دقيق العيد وابن حجر العفقلان أو الحط من أقدارهم أو أنه مبتدعه ضلال كل هذا من عمل الشيطان وباب ضلالة وإضلال وفساد وإفساد وإذا جرح شهود الشرع جرح المشهود به وهو الشرع لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون والمصنف أو الشيخ بكر رحمة الله يقصد الرد على هؤلاء فقد اصطلع بنارهم وعاشرهم من قريب ومن شؤم تلويس الجو الدعوي بالطعن في العلماء وتجريح الأخيار انظر للتعبير تلويس الجو والدعون وسط ملوث نحن الآن نعيش في وسط ملوث مهما خرجت من بيتك تلقاك رجل وقال بتحضر لفلان ولا لفلان حتى ينكمل معك الكلام تقول له فلان لكن يا رجل فلان أما انتبهت إلى أن فيه كذا وكذا ده رجل كذا وكذا وكذا فأول ما تطلبه من العلم هذا قلة الأدب والتجريح ويعني السلب ثم إذا ذهبت عند فلان أجلس معك واحد ربما بجانبك قد يكون هذا في بلادنا مع وجوده لكنه أخف بعض الشيء لكن في بعض البلاد على هذه الصورة التي أحكيها وأنت داخل المسجد يأتي رجل ينظر إليك يروزك ويختبرك شكلك كذا يعني قريب من من كذا أو كذا يقول لك أنت ما تقول في مسألة كذا قول والله إيه. قد تغلو ما اعرف قول لك لا لازم تعرف تعال وانا اعدك المسألة فيها سحر يا ساتر خذ هذه المذكره تاخذها وتقراها الان طبعا تجلس في الدرس اثناء الدرس واحد ينظر اليك خذ هذه يا اخي الله خير وانت طالع من المسجد واحد يعطيك شريط تروح البيت معك مجموعة اشياء تنظر فاذا هذه عكس هذه هذه فيها رد على هذا بيسبب عليك رجل جديد والثاني بيرد على الأول والشريط بيتكلم مع في نفس المثل وأنت أبيض ما تعرف شيئا فلو عصبك الله عز وجل تركت طلب العلم إن كان بهذه الطريقة وذهبت يعني تجلس على يعني النواصي وربما كان أرفق بك لأن هذا سيفسد قلبك وينسف يعني سلامته التي كانت معهودة ربما قبل أن تستقي هذا قبيح أو أن الله سبحانه وتعالى يعصمك وهذا أكبر الأشياء بأن يدلك على شيخ من أهل السنة أهل السنة أدبا وعلما وسلوكا وأخلاقا قبل أن يكون أهل السنة علوما ومحفوظات ومقرؤات ومسموعات ونحو ذلك هذا يقول لك انتبه اترك هذا كله واحرص على سلامة قلبك وتعلم أولا احفظ القرآن وقرأ التفسير وتعلم الحديث وتعلم الاعتقاد الذي يجب عليك أن تعتقده في الله عز وجل أول ما تتعلم تعلم كيف تتعبد كيف تتطهر كيف تصلي كيف تصوم كيف تعامل أرحامك وجيرانك تعلم أبواب المعاملات وأبواب الأخلاق وأجل هذه المسائل وانشغل بما يقربك إلى الله واحرص على سلامة قلبك هذا يؤدبك فإذا عرض لك رجل من هؤلاء قلت له جزاك الله أنا لا أريد هذه المذكرة فالطعن على فلان فإن هذه المسألة مؤجلة عندي وأنت جزاك الله خيرا أنا لا أريد هذا الرد على فلان فإنني ما قرأت كلامه حتى يعني أرد عليه وأنت يا صاحب رد الرد أنا ما قرأت الرد حتى أنظر في رد الرد ولا في رد رد الرد ردة المياه في نع. تست تستعي... قاموس الولد والجدة ربما كانت يعني ربما كان ألفص أحياناً من قاموس هؤلاء. قال ومن شؤم تلوث الجو الدعوي بالطعن في العلماء وتجريح الأخيار التسبب في انزواء بعض هؤلاء الأخيار وابتعادهم عن ساحة التربية والتعليم والدعوة صيانة لأعراضهم وحزناً لحياة قلوبهم. لأن القلوب الحرة يؤذيها التعكير وهذا مثلك قد لا ينتبه إلهي كثير من الطلبة أن بعض أهل العلم من أهل الديانة والحرص على سلامة القلب إذا رأى الجو ملوسا اعتزل وقال أنا لا أدرجس ولا أتكلم مع أحد ولا شيء لماذا؟ قال الجو ملوس ولو تكلمت بشيء حملوا هؤلاء على كذا وحملوا هؤلاء على كذا وجاني كل يوم قادح وساب ومعاند ومجادل ومناضل والقضية يعني القلب ضعيف والشبه خطاف وأنا لا أضبط قلبي على هذا فالبعد عن أمثال هؤلاء وعدم التعامل معهم لا تعلما ولا تعليما ربما كان أسلم صيانة للأعراض وحرصا على سلامة القلب وهذا هو المقصود يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لكن من جاء الله تعالى بعلوم وفهوم وردود وقلبه غير سليم كيف يفعل؟ القضية في غاية الوضوح وهذا العجب. إذا يبقى التوفيق وإلا من حيث العرض واضح جدا. سلامة قلبك أم يعني كسرت هذه المناوشات كتهرش الديك؟ وقد يقول بعضهم سلامة المنهج قبل كل شيء. انتبه. طيب انتبهنا. ذك الله خير. سلامة المنهج. سلامة المنهج لماذا؟ لأجل سلامة القلب ولا لذاتها ها سلامة المنهج وسيلة لسلامة القلب، أليس كذلك؟ فإذا كان الوصول إلى سلامة المنهج ينصف القلب نسفا، فأي منهج وأي سلامة؟ حجة سلامة، صح؟ أي سلامة؟ وأنت يعني تأخذني لكي يسلم منهجي، فتغتال قلبي. فلا أرى فيه إلا بغضا وحقدا وحسدا ويعني نزاعا ويعني لا يسلم مني ولا من لساني أحد أي ديانة وأي اخره أرجوها وأي سلامة للقلب وكان يمكن البحث عن سلامة المنهج بغير هذه الخناقات وهذا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم أولم يكن الصحابة أسلم الناس منهجا بل هم عنوان المنهج وهل بلغ أن الصحابة لما وقع الشيطان في وقت ما وقت بين الصحابة ودارت فتن ونحن نسكت عنها لكن لما دارت هذه الفتن لم تعكر صف قلوبهم حتى صف قلوب بعضهم على بعض فكان معاوية رضي الله عنه في غمرة الفتن يحتاج المسألة الفقهية وليس عنده جوابها فيرسل رسولا يسأل عليا فيها أي سلامة هذه هو يعلم يعني ما حدث من إشكال لكن هذا يقدر له قدر وعلي يقولش بقى شي فأفرصة أننا أكتم عنهم وخليهم بقى يورون نفسهم لا يرسل له الجواء ويسمع معاوية أن ملك الروم يريد أن يصطب في الماء العكر ويغزو المسلمين وهم مختلفون فيرسل له معاوية إما أن تكف جيوشك وإما اصطلحت مع ابن عمي وأتيناك وفعلنا بك الأفعيل متفقون والقلوب ولهذا وصفهم الله تعالى ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على السر المتقابل إلا بيكون هؤلاء فمن في أيام الفتن كانوا هكذا حارسوا على سلامة القلوب فكيف في غيرها إذن انتبه حتى لا يخدعوك بكلمات براقة طرق عادة للشخصية السلفية. شخصية السلفية كيف تأثرت؟ تل المناهج. ملك أيوة معك. تل السلف. ملك سلام معك. الحديث. النص. أهل العلم. أحمد. رحمه الله. والسفيان. وأيوه. واليمن مالك. والصحابة. خلاص أنا معك وأنا مغمض. فإذا استعمل هذه الألفاظ وهذه المعاني الشريفة، رجل غير شريف على قصد غير شريف. فحذره. فإن هذا يدس لك السم في العسل يريد أن يقتلك وأنت لا تشعر وإلا فمعاذ الله أن يختلف على هذه الألفاظ ولا على هذه الأمور ولا على هذه المبادئ ولا على تقديم النصوص وتعظيم النصوص وهجر المبتدع هذه يعني بضاعة كل صاحب ديانة يرضاها لنفسه ولا يرضى لنفسه غيره حتى لا يكون المقارنة بين من يقول السلف السلف السلف وأحمد وسفيان وأيوب وابن سرين والثاني ليس كذلك لا قد يكون مخالفه مثله في حرصه على النصوص واتباعه للسلف لكن بطريقة السلف وليس بطريقة يعني من ليس له سلف انتبه طريقة السلف لها سلف سندها متصل في كل شيء في العلوم والأدام والأخلاق وطريقة المبتدع منبتة مقطوعة فإذا قلت لأتباع السلف الحقيقيين من أئمتكم في هذا الشأ نقول لك الله إمامنا فلان وفلان وفلان وفي العصر الماضي كان فلان وفلان, وفلان وفلان وما زال الأهل العلمي من جيل إلى جيل لكن إذا قلت لأولا أهل الغلو من إمامكم في هذا الزمان يقولون هذا الرجل الذي ابتدع هذه البدعة طيب ومن إمامه في هذا الزمان دعاً كما أحمد وصفيان هؤلاء أئمتنا جميعاً في القديم لكن من سلفوا في هذا الكلام في زماننا والله ليس له أحد لم ي... هو نفسه يقول ما لا تلزمني بهذا والله هذا نص نصه, نصه مشافات لا تلزمني بهذا لا تقول له. كيف لا أقول لك أنت قلت لا الباني ولا ابن باز ولا ابن عثمين طيب بارك الله فيك دلنا على رجل غيره قال لا يلزمني هذا إذن ما هو إلا أنت فتكون أنت القاضي وأنت الحكم وأنت, وأنت المتهم أيضا إذا, كان، إذا خلى هذا العصر من قائم من الله بحجه هذا ليس بدين والعصر الذي قبله والذي قبله وليس إلى القرون السلاسة الأولى آخرك سفيان بن سيرين وأيوب و... طيب بعد هؤلاء لا تلزمني لا نحن نلزمك نلزمك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ظاهرين ليس مخفين ليس إماما مخفيا غائبا كإمام الشيعة طلاسم أبدا لا بد أن يكونوا ظاهرين فالذي نقوله ندين به أن علماء عصرنا معروفون المشهود لهم بالأمانة والديانة وفهم المنهج وعنهم نتعلم ثمهم ليسوا معصومين لا في هذا العصر ولا في غيره المنهج معصوم لكن الأفراد ليسوا معصومي هذه الاستطرادات مهمه لانها تقال لك وقد لا تجد لها جوابا ان الحساسيه تبلغ مداها لدى الداعيه السوي ونفسه تعاف كل جو خانق غير نقي ان روحه لا تطيق الاجواء المغبره وانعدام الأكسجين ومؤلمة هي لفحات التراب أسلوب في القتل هو الخنق ونمط من الإرهاب أو في الإرهاب الطائش هو العصف. فبعض العلماء يتوقف إذا رأى كل من حوله على هذا يخاف أن يجيب سائله لماذا؟ يعرف أن وراء السؤال نطب صناعيا بارك الله فيكم أنظر إلى المدخل ما تقول في كذا هو يفهم بخبرته أن هذه القضية مسارة وأنه سيدخل في التصنيف وأن الذي يقول له ما تقول في كذا سيأخذ كلام وهذا بيحكيه للآخرين قولا عنه فأي في النصيحة فيقول له سال غيري لا أدري ويهرب من الجواب هروبة يعني الضعيف من العدو وهذا يترتب عليه كتم العلم مضطر هذا خزن علمه عن أهل زمانه لأنه رأىهم غير مؤهلي رأى من يسأله لا يسأله لله ولا للتفقه ولا للانتفاع ولا للعمل وإنما يسأله للتصنيف والتجريح والتشهير ولكي يطيرها وبعض هؤلاء يسجل لهؤلاء يعني يسجل الفتوى ثم يطيرها بعد هذا ويقول عندي بالتسجيل الصوتي ويجيب لك الشريط كله تسجيلات ومن التسجيلات سؤال في التليفون وهذا كله ليس بصحيح وليس مسلك أهل العلم والمجالس بالأمانة وما لم يأذن لك في هذا فلا ينبغي أن تأخوذه على غرر وتسجل له كلاما بقصد التشير والفضح وتقول هذا دين وعلم ليس على هذا ال هذا ليس الطريق هذا الطريق خطأ الطريق وليس طريق أهل العلم وإذا لم نتقيد بالضوابط في الممارسات الدعوية فإن الاذواق ستفسد ويكثر الصخب الذي يرهق الثقه المؤهل للتقدم يرهقه يشق عليه فينزوي حفاظا على عرضه وسمعته ولئلا يقسو قلبه عبر قيل وقال يعني ويكون الاعتزال والعزلة التي يعني يراها مخرجة من هذه الفتن وهذا مسلك سائغ عند من لم يستطع أن يعايش هؤلاء وكان بعض السلف في الفتن يعتزل، فلا يتكلم ولا يخرج إلا لصلاة الجماعة فأقبح به من تعويق وتسبيط وتزهيد حذرنا منه العلامة الشيخ طاهر الجزائري وهو على فرش الموت بكلمات حقها أن تكتب بماء العيون لا بماء الذهب إذ قال رحمه الله عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم هذا رجل علامة من علماء زمانه وهو على فرش الموت يقول هذا الكلام والرجل إذا كان على فراش الموت فلا يتكلم إلا بأهم ما يوصي به كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وبالنساء وبإخراج المشركين من جزيرة العرب وبنحو ذلك من القضايا المهمة وهو على فراش الموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أما الشيخ العلامة طاهر الجزائري فأوصى بأهل العلم وبالتأدب معهم حتى لا تضيع ثمرة علومه عدوا رجالكم يعني عدوهم و... فهم قليل فحافظوا عليهم واغفروا لهم بعض زلاتهم من قال لك إنهم معصوم وإذا لم يكن معصوما فلا بد أن له زلة وإن كان له زلة فلا بد أن ينبه عليها بالأدب اللائق وليس بطريقة الحروب ويعني ال... وعدوا عليهم بالنواجز لتستفيد الأمة منهم ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم إذا نفر العالم فإنه سوف لا يقوم بدوره ورسالته فإذا خلت الساحة من أهل العلم والتقى اتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتنونهم أو يفتونهم بغير علم وإذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن الحرمات التي تستباح والدم المعصوم الذي يهرى والعرض الذي ينتهى والمال الذي يهدر ونظرة واحدة إلى الواقع الأليم في بعض بلاد المسلمين وما يقع فيها من مجازر ومذابح بأيدي الأدعياء الذين استبدوا برأيهم وتأولوا بأهوائهم وركبوا رؤوسهم ولم يصغوا إلى نصائح العلماء تنبئك عن مخاطر تغييب العلماء وقطع الصلة بينهم وبين الشباب قضية مهمة إن العلماء هم عقول الأمة والأمة التي لا تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء لكن هل يقول علماء والله يعني علماء وعظماء لكن يعني قد يفوتهم فهم الواقع ونحن أبصر بهذا هذا كبرت كلمة تخرج من أفضل كيف يكون العلماء ويفوتهم فهم الواقع إن كان علما فأفهم الواقع منك وبقليل من البصيرة التي عنده يغلب متابعاتك لمشارات الأخبار والجرائد القادمة من هنا وهناك وجمع المعلومات والإحفاءات ونحو ذلك أنت تدعب نفسك سنة في هذا كله وتخرج بقضية أو بتصور في المسألة والعالم ببصيرته يسبقك فلا ينبغي أن يتهم العلماء بجهل الواقع أو نحو ذلك ومن ثم يجعل العلماء في معزل أو في زاوية من زوايا المسجد للتعليم وتذهب أنت يعني تطبق السماء على الأرض ببعض الجهالات وقد تسميها جهادا أو تسميها ما تسميها وتقول لا هذا شيء بعيد عننا هذا أبدا ينبغي على هؤلاء أن يستشيروا علماء في كل شيء هل يصح أن نفعل كذا؟ هل هذا جهاد؟ هل يصح أن نسلك هذا المسلك؟ إذا قال لك أهل نعم هذا جهاد وهذا صح الصح وهذا فميز قالوا إنه الصيح تفعله ولو كان ما كان وما لم يقولوا إنه صيح فلا تفعله أما أن تذهب فتركب هواك وتقول هذا الصيح وبهذا ننصر الإسلام وبهذا نعز الدين والعلماء يعني لا يرجع عليهم في هذا فبئس ما قلت العلماء يرجع عليهم في كل شيء ثم إن هؤلاء الذين يطعنون و... ويطعنون أيضا يطعن طعن المعنوي ويطعن طعم نعم هؤلاء ماذا يفعلون يعني ما ثمرت دعوتهم في الناس هل هؤلاء رجال عامة نشروا العلم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ونصحوا للمسلمين أم أنهم جالسون في هذا التخصص القبيح الذي ينضو إلى أحوال هؤلاء هذا تخصصه ولهذا لا يتكلون مع العوام بل يعني يحسنون العلاقة معه لكن مع إخوانهم لا يسلمون عليهم ولا يعني يتقون الله فيهم ولا يرقبون فيهم إلا ولا زمة وقد يكونون من أهل الصلاح هذا كله يعني ثمرات مرة تعرض بسبب هذا المسلك الذي هو نهاية ما يكون من الغلو الذي هو سمت الخوارج لا نقول إنه لا خوارج لكن فيهم من سمت الخوارج صفة الغلو ويعني عدم الرفق في فهم النصوص ولا حسن التأدي فيها كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بقية أشياء في الفصل كنا نود إكماله لكن يبدو أن نجيب عن الأسئلة التي لها علاقة بالموضوع، لأجل وإلا لكوننا سنجيب عن هذا كله كنا أكملنا الباب أحسن. نعم. خاصة وعامة هذا مما ينتفع به أو مما يأتي ذكره. لكن يعني مما لا بد منهم يقول أرجو ذكر كافية التوبة من ذنب التحدث على العلماء والغيبة فيه. وهل لابد أن أطلب منهم مباشرة السماح وكيف أفعل لو أن أحدهم مثلا خارج مصر؟ هل أمزق بعض البحوث أم أحفظ بها سواء مزقتها تمزيقا حسيا أو تمزيقا معنويا المهم أن تمزق ما لا يليق من هذا ولو أبقيته عندك لعلك تحتاج إليه يعني كملت أهليتك فتطلع عليه بعد أن تتعلم وتتثبت حتى تعرف أو تزداد ثقة في قبح هذا المنهج أو لعلك تنتفع ببعض ما يكون فيه من نقول أو لا يكون كله خطأا على كل حال يكون في بعض ذلك مقدمات صحيحة عادة المقدمات عند كل فريق صحيح يقول بعض المقدمات والثوابت نتفق عليه ترىها صحيحة في الغالب ثم بعد هذا يطبقها تطبيقا خطأا على كل حال التوبة من هذا يعني تحتاج إلى شيء من الندم وتحتاج إلى الكف عن مثل هذا وتحتاج إلى الصرف يعني تصرف نفسك إلى ما ينفعك وتعالج الفراغ إن عامة هؤلاء فارغون ومن فراغهم يفعلون هذا وإذا لو كان عندهم يعني أشغال واهتمام بقضايا المسلمين وموظفون في صور من صور الدعوة الإيجابية لما تفرغوا لهذا لكن عامة هؤلاء فارغ وغالبهم فارغ في الدين والدنيا ليس عنده شيء أعطى لي أحدهم كتاب السنة لعبد الله بن أحمد وقرأت فيه بابا كاملا عن زم بعض السلف في أبي حنيفة رحمه الله وعوذ بله أن أتكلم بما ليس لي به علم ولكن ما الخروج من هذه الأثار الصحيحة جاهز الذي أعطاك هذا جاهز لماذا؟ لأنه يعطي رجل لم يقرأ شيئا هل يصح الإنسان قبل أن يتعلم فقه الصلاة والطهارة وقبل أن يحسن يعني هو لا يعرف متى يضع نقطتين على الهاء ومتى يضع الهمزة فوق ولا تحت يعني رجل في غاية وليس صاحب ليس المعطى فقط وغالبا المعطي أيضا مثله لا يعني يحسن يكتب كلمة أو يعني يتوضأ ثم يأتيه بكتاب فيه نقول عن بعض السلف في زم طيب ما رأيك أن هناك كتبا في عكس هذا في مدح أبي حنيف وأن هناك أثارا في الزم وأثارا في المدح وأن هذه الأثار تحتاج إلى تحقيق ليس كل ما ينقل صحيح لابد أن يراجع أسانيد هذه الآثار فهل أنت تقدر على مراجعة أسانيد هذه الآثار؟ هل أنت طالب حديث؟ إذا هذا الكلام فيه تشويش والحقيقة أن هناك آثاراً في مثل هذا في في زم أبي حنيف كثير منها طعيف لم يسقط وبعضها صحيح وهذا الذي ثبت من الصحيح هذا محمول على ما يكون بين أهل العلم من التشدد في مسألة معينة فأن يكون من أهل العلم لبعض أهل العلم يجوز لكن من أمثالها لا يجوز ثم هذا الذي صح ليس بمقبول لماذا لأن في مقابله آثارا صحيحة في المدح فيحمل هذا الذي حتى لو صح على أنه قاله قبل أن يتبين له الصوى قال سفيان قولا في زم أبي حنيف ثم صح عنه أقوال في مدح أبي حنيف كيف تجمع بين الاثنين والله يبالغه شيء فأعظم النكير في زمان كانوا يخشون أن تتلوس الجادة لأن الصورة العامة أن الناس جمهورهم على السنة وأن أهل البدع قليلون فلا بد من التشدد مع أهل البدع لأن هذا زمان نصرة السنة وهذا يختلف فيما لو كان الزمان ليس فيه نصرة للسنة إذن هذا كان الأرجح كان هذا يعني الذي ينبغي الزجر الشديد ثم تبين له أن هذا كان كذبا عليه فقال أقوالا أخرى في مدحه رحمه الله فتحمل أقوال الزم على أنه فعل هذا لأن الزمان زمان نصرة للسنة ولا بد من التشدد في هذا الأمر ثم لما ظهر له خلاف هذا مدحه رحمه الله ثم هذا الفاعل من أهل العلم الكبار ليس هذا يليق بكل أحد وهل كان سفيان يكتب هذا ويوزعه على الناس في السوق أو في الحمامات العامة أو في الشوارع والمقاهي أبدا هذا لا يعرف حتى في زمانه إلا الكبراء من أهل العلم وفيه ما, ما ذكرت لك فهل أنت أو الذي أعطاك هذا الكتاب أو الذي أعطاه إليه هل تستطيعون مراجعة هذه الاثار وتصنيفها إلى قسمين اثار الزم واثار المدح ثم تخريج هذه الاثار بالأسانيد وإثبات الصحيح منها إثنادا حتى يعتبر وغير الصحيح وعامه هذه الاثار غير الصحيحه حتى يطرح ثم تميز هذا الصحيح هنا وهنا وتنظر في تخريج بعضهم قد يفعل هذا يقول لك اهو اثر صحيح ما في, في زم اجثد يديك علي الله اكبر ابو حنيفه كافر ليس هذا هو المسلك المسلك حتى بعد ان تظفر باثر صحيح في زم ابي حنيفه ان تنتصر لابي حنيفه انتصارا لدين الله عز وجل تقول لعل هذا محمول على قبل أن يظهر قوله الثاني محمول على قبل أن يرجع عن هذا القول محمول على بعض التشدد من هذا الذي زمه لأن الزمان زمان نصر للسنة فيريد أن ينتشر قول فيه يعني إساءة أو فيه جنوح عن الجدة أو محمول على كذا أو كذا أو كذا أو لعله كذا أو كذا حتى تسلم قلبك لأبي حنيفة ولغيره من علماء المسلمين ثم تقول بعد كل هذا ومثل هذه القضايا ينبغي أن تثار وينبغي أن توسع وأن يتوسع فيها حتى يبقى الناس على سلامة القلب العلماء المسلمين فإن بعض الأغمار والمبتدئين إذا بلغهم هذا أساءوا إلى كل العلماء إذا خلتها وحنيفة كذا، خلك وبالمرة خد معك مال، كنت رايح كذا خد معك مالك يكون وكل أهل العلم، وانت كمان معهم الطريق والمسألة طيب مفاسد تترتب على، إذا ليس هذه الطريقة أهل العلم، أرجو أن تكون هذه المسألة ظهرت وأن يكون قصدنا في هذا كله التناصف، لا ننساق، وإن شاء الله لا نقصد هذا، لا ننساق إلى أن نعاملهم بطريقتهم. وبمعاملته وأن نكون نحن أيضا نقصد الرد لمجرد الرد وفرد العضلات وإظهار الانتصار فإذا ردوا رددنا على رد رد الرد ليس هذا مقصودا أبدا ولولا يعني ما نقصده وننويه والله تعالى مطلع على الضمائر ونسأله تعالى أن يثبتنا وإياكم على ما يحب ويرضى لولا ما نقصده من تجنيب إخواننا هذه الفتن التي تذهب بهم إلى سوء الأدب وسوء المسلك ونهايات نهايات سيئة تترتب على هذا أيضا لما يعني ناقشنا هذه القضايا ولما تعرضنا لها لكننا نخاف على الأغمار والمبتدئين الذين ما إن وقعوا في هذا حتى يعني فسدوا وأفسدوا وكانت الثمرات مره مع الأسف نتجرع جميعا مرارتها لأننا جميعا في سفينة واحدة ولا ي... لا نرضى أن يكون بعض إخواننا يعني على غير الجاد ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى ما يحب ويرضى وأن يمسكنا بالعروة الوسقة وأن يأخذ بنا وصينا للبر والتقوى وأن يجنبنا اتباع الهوى إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك عنا من